لآن القرآن أ موسوعه ب النابلسي ا ل ا تفتح ل ه م أبواب ا ل س م ا ء و ل ا ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة م ي ه ح ت يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ف ف ي ش ع ولقد ا ف ن مضى الغيث وقال الرب ان و ا يفترون ن إ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 كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون